129-وما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَّذَّى لَا يَصْلَى هَٰهُ إلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَدْقَىٰ الَّذِي يُؤَتِّمَ لَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى